بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هجوه يومئذ خاشرة عاملة ناصبة تصلى ناراً حاميةً تسقى من عين آنية ليس لهم طوام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني هجوه يومئذ نائمة لسعيها أراضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصروفة وظابي مبثوثة